وَدَِّهِمُكَُّمواتِ وَالْأَرْرض وَلهَّهُ عَدَابُ لِشَيْء قَدين إَِّ فِي خَلْقِ السَّمواتِ والالْأَرْطِ وقتِ لَا فِي الليْ وََّهار ل آياات ل آياتِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون وَييتَفَكررون فيِي خَلقِ السَّمواتِ والأَو رَبنَ مَا خَلَتَ هذا بوقلا أبنَ مَا خلَقتَ هذا باقلًَا صُحانك صُبحانكَ فَقنَا عَذَبًا خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل ربنا انك من تدخلنا رفقد اخزيته ربنا انك من تدخلنا رفقد اخزيته وما للظالمين من انصاف ربنا اننا سمعنا ينادي للايمان منادي ينادي للايمان منادي ينادي للايمان, منادي ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تينا ما واستنا لرسلك ولا تخزينا يوم ولا تخزينا يوم القيامه ولا تخزينا يوم القيامه كلا لا تخلفوا الميعاد فاستجاب لهم ربهم ان لا, لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم عند فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن هم جنات جنات تجري من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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ لَا يَغْرُرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عين الله وما عند الله خير للأبراح وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ خَاشِعِينَ لَنَا لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ الله سريع الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا وَرَءَ بِطُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ